ولا تتخذوا أي مالكم دخلا فَتَزِلَّ فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.